وقالوا كخذ الله ولدا ابا بحسب فلانا اوانا جود حاشا خذي عيالك ديفو ديف اخفتنا وانا اود بجن عيسى كره خذي بجا خذي تعالى اودالي خصم دراوين باخفتنا خذي سبحانه خذي دير جميتشتي بل له ما في السماوات والارض نخير وصانين هرتشتك العصمان او العردي هي خدايا ملك خدايا كل ال... كل له قانتون يعني هركسك العصمان او بيتن العردي بد هي مطيعب و خدايا جهداره اعترافت كاتن بهند وعبد عبد خدايا خبدا بخوجنا كات جسمي و لشوي اعترافت بيتشتك بتا دليل السر هندك و خدايا كابتنيه خدايا افتشتتتها خراكت وعيساجك أيك جبنا مخلوقاتنا لجابته قر بوخد تعالى أو كسي أبا